بوك تو تسعة عشر, دسعة عشر. في المطبخ في المطبخ ماشنوف كوخني؟ عندك مطبخ جديد؟ co chcesz dzisiaj ugotować? Gotujesz na kuchence elektrycznej czy na gazie? na مام pokroić cebulę؟ هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ مامو браць ziemniaki؟ هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ مامو umyć sałatę؟ هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ gdzie są szklanki? -akwab? Gdzie są naczynia? -atbaq? Gdzie są Gdzie są naczynia? Gdzie są szklanki? Gdzie Gdzie są sztućce? Gdzie są أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ ما شط في رج تالك؟ أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ عندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Będziesz gotować zupę w tym garnku? A tatbucha szorba fi haza l-qydr? A tatbucha szorba fi haza l-qadar? Będziesz smażyć rybę na tej patelni? A taqli samak fi hazihi l-myklaat? A taqli samak fi hazihi l-myklaat? Będziesz opiekać warzywa na tym grillu? أتشوي الخضار على هذه الشواية. أتشوي الخضار على هذه الشواية. يا نكرفام دوستاو. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. تُسَوْن نَوْزَة وِدَلْصَة وَلَشْكِي. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا الكبايات, الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل